بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله والفرد ما قيته بثقة أو قصر أو جمع أو رواية والفرد ما قيته بثقة أو جمعنا أو قصر على روايتي هذا هو النوع الثالث والعشرون من أنواع الحديث وقد سبق الحديث على المقلوب وقبله الشال والمقلوب وقد بينا أن المقلوبة قسماني كما بينا تعريفه وبينا بعض صوره وذكرنا أن حكمه حرام إلا إذا كان بقصد الاختبار ثم شرطته أن يرجع المقلوب إلى ما كان عليه والقلب إما أن يكون في الاسناد وإما أن يكون في المتن واليوم عندنا النوع الثالث والعشرون الا وهو الفرد وهو الذي أشار إليه المسنف رحمه الله والفرد ما قيته بثقة أو ثقة أو قصر أو جمع أو روايه الفرد الفرد لغة مأخوذ من التفرد ولذلك يقال إن فرد به فلان انفرد به فلان والفرد معناه, معناه الويتر ومنه الله الواحد الفرد أي المنفرد بالوحدانية والعظم التي لا تطيقها العقود فهو مأخوذ من التفرد أي الراوي يتفرد عن غيره واصطلاحا أن يروي الحديث رجل فرد أن يروي الحديث رجل فرد يعني يتفرد بروايته رجل واحد وعلماء الحديث يقسمون هذا النوع إلى قسمين يعني يقسمون الفرد إلى قسمين فرد مطلق وماذا يعنون بقولهم الفرد المطلق؟ الفرد المطلق يعني غير مقيد بشيء غير مقيد بشيء هذا يقال له الفرد المطلق الفرد المطلق والفرد المطلق هو في الدرجة الأولى ثم في الدرجة الثانية الفرد المقيد أو قل الفرد النسبي يعني هو مقيد يعني نسبة خاصة إلى جهة خاصة لجهة خاصة أما المطلق فهو الغير مقيد غير مقيد غير مقيد بشيء وهذا يعرف بالمقابل وبالضد مثل الحديث إذا به انفرد به راو واحد عن كل أحد الذي ينفرد به راو واحد عن كل أحد يعني بان يرويه بان يرويه راوي واحد من الثقات مطلقا وان تعددت الطرق اليه هذا يقال له فرض مطلق وطبعا سياتي ان شاء الله ان هذا النوع حكمه الصحه ولكن بشرط طبعا حكمه الصحه اذا كانوا الرواة ضباطا ثقة ضبطا تاما وكما سبق في القيود السابقة قيود الحديث الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله فإذا كان الرواة الذين انفردوا فردا مطلقا إذا كان الراوي يعني متصف بالضبط التام فيكون حديثه صحيحا يعني فرضا صحيحا وايضا إذا لم يخالف غيره الأرجح منه إذا لم يخالف غيره الأرجح منه والحسن إن قاربه يكون حسن إن قاربه ولم يخالف أيضا غيره الأرجح منه ايضا وكذلك الشذوذ إن خالف غيره الأرجح مع كونه مقبولا كما سبق لنا ولم يشذ وكما سبق ايضا في البارحه والشاذ والمقبول او والمقلوب قسمان تالا اذن فالفرض المطلق حكمه ان يكون صحيحا اذا بلغ الراوي ضبطا تاما او ان يكون حسنا ان خف الضبط او أن يكون شاذا يعني أن لا يكون شاذا فإذا كان شاذا فيكون شاذا يعني ما يقال في الحديث الصحيح فإذا اجتمعت القيود في الحديث الفرد المطلق فينظر إذا فيه قيود الصحة هو صحيح قيود الحسن فهو حسن وهكذا وكذلك المنكر الفرد المطلق ربما يكون منكرا وذلك إذا خالف إن خالف غيره الراجح مع كونه ضعيفا وأيضا قد يكون متروكا ترك إن لم يخالف مع اتهامه بالكذب ونحويه هذا كله يقال على ماذا على الفرد المطلق هو الحديث اللي هو فرد مطلق غير مقيد بشيء فمثلا فرض مطلق انفرض به شنو معنى الفرض المطلق هو الحديث الذي انفرض به واحد عن كل أحد وإن تعدد الطرق اليه فإن حكمه إن كان الراوي ثقة ضابطا كان حديثه صحيحا وإن كان متوسطا خفيف الضبط والحفظ كان الحديث حسنا وإن كان غير ضابطين كان الحديث مردودا كان الحديث مردودا وطبعا قولنا مردود يدخل فيه انواع من الحديث الضعيف مثاله يعني الفرد المطلق يعني ما رواه مسلم في صحيحه بل واصحاب السنة الاربعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال ابا واقد الليثيه ما كان يقرأ به ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر يعني في عيد الأضحى في عيد الفطر فقال كان يقرأ فيه ما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر الحافظ العراقي قال في التذكرة أو في التبصر والتذكرة وقد ورد هذا من روايه ضمرة ابن سعيد المازني عن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وهذا الحديث لم يرويه من الثقات الا ضمره وقد روى من وجوه اخرى ضعيفه هكذا يقول العراقي، وطبعاً أنتم تعلمون على أن هذا الحديث لو طريق أخرى من طريق عائش رضي الله عنها، ولكن الطريق ضعيف، سنده ضعيف، سنده ضعيف. إذن فهذا هو الفرض المطلق، الفرض المطلق والحديث الذي انفرض به واحد عن كل أحد وإن تعددت الطرق له، وحكمه حسب الراوي. فمتى كان ثقة ضابطاً؟ كان الحديث صحيحا ومتى كان خفيف الضبط كان حسنا ومتى كان يعني غير ضابط كان الحديث مردودا هذا هو الفرد المطلق الفرد المطلق وهذا يسمى الفرد الغير المقيد الفرد غير مقيد بشيء والقسم الثاني هو الفرد المقيد ويسميه العلماء الفرد النسبي معنى مقيد وهو المقيد نسبة خاصة لجهة خاصة إما بلد وإما شخص فهو يكون مقيد به مقيد ببلد من البلد أو بمصر من الأنصار أو بشخص من الأشخاص يعني بثقة مقيد بثقة او مقيد بماذا بمكان ببلد فهذا يقوله الفرض المقيد او الفرض النسوي يعني نسبه الى البلد الذي قيد به او الى الثقه الذي قيد به هذا النوع يعني الفرض اللي يسمى الفرض المقيد او الفرض النسوي ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم يسمى فرضا مقيدا بالثقة مقيد بالثقة فرضا مقيدا بالثقة يعني بروايته إياه عن غيره يعني مثلا وهذا موجود كثير بالكثرة في كتب العيلل وأيضا موجود كثيرا في كتب الاثار يقولون هذا الحديث لم يرويه ثقه الا فلان وهذا تجدون هذا ايضا في بيان الوهم والالهام لم يقيد او لم يرويه ثقه الا فلان فهذا مقيد بثقه فرد مقيد بثقه وهذا فلان ثقه طبعا لم يرويه ثقة إلا فلان وأما غيره فليس بثقة يعني الآن قيده بثقة قيده بثقة ولذلك اشار إلى هذا المصنف فقال والفرض ما قيدته بثقة ما قيدته بثقة يعني القسم الاول الأول من أقسام الفرد المقيد أو الفرد النسبي فيدخل فيه هنا الأقسام الثلاثه في هذا البيت والفرد ما قيدته بثقة وقد ذكرنا أنه يذكر حديثا ويقول هذا الحديث لم يرويه ثقة إلا فلان إلا فلان وهذا فلان طبعا ككل ثقة لأنه قال لم يروي ثقة غيره مثلا مثاله كالمثال الفرد المطلق السابق وحديث اللي, اللي رواه مسلم وأصحاب السنن اللي يسبق لنا فإذن يقيده بثقة وحكمه نفس الحكم السابق حكم الفرد المطلق حكم الفرد المطلق يعني ما, ما حكمه؟ يعني إذا كان الراوي ثقة ضابطا كان الحديث صحيحا وإن خف الضبط كان الحديث حسنا وإن كان غير ضابط كان الحديث مردودا كان الحديث مردود إذن هذا الحكم الذي قيل في الفرد المطلق يقال في الفرض غير الفرد المقيد أو الفرد النسبي, النسبي والمقيد هنا بالثقة يعني لما تقول لأن الثقة هذا حكم الفرد المطلق لأن الثقه كأنه انفراد به انفرادا مطلقا انفراد المطلق فرد مطلق وبعضهم جعل من هذا النوع حديث الأعمال بالنيات جعله مثالا له لأنهم قالوا حصل فيه الإفراد في طبقات ثلاث يعني اذا نظرتم الى سند هذا الحديث حديث إن من أعمال تجدون انه حصل فيه الافراد في ثلاث طبقات من رواته ومع ذلك فهو صحيح هو صحيح لانه انفرض بالثقه عن الثقه عن الثقه كما سبق لكم انفرض بالثقه عن الثقة عن الثقة فهذا يقال له ماذا وهذا سبق لكم فين فين سبق فين حديث الغريب لاحظوا قلنا هذا الحديث الاعمال انفرد بالثقه عن الثقه عن الثقه وهذا يسمى فردا ويسمى ايضا اسم اخر ما هو غريبا غريبا وهذا سبق لكم عند قول المصنف رحمه الله تعالى وقل غريب ما راى راو فقط وقل غريب ما راو فقط إذن يسمى بالفرض المقيد ويسمى ايضا بالغريب بالغريب لانه قلنا بانه فرض لانه انفرض بثقه عن الثقه عن الثقه ثلاث مرات فهذا فعلا يسمى فرضا ثم يسمى غريبا لأنه رواه راو واحد وقل غريب ما راوى راوي فقط إذن هذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي تندرج تحت الفرض المقيد أو تحت الفرض النسبي تحت الفرض النسبي القسم الثاني يقال له فرض مقيد بجمع فرد مقيد بجمع شنو كان قصده بالجمع يعني أهل بلدة البلد أو أهل قرية أو قبيلة من القبائل أو مصر من الامصار حتى إن بعض العلماء قالوا حبذا لو قال المصنف وعبر بي المصر لكان أفضل وأظهر لو قال مثلا والفرد ما قيدته بثقه او مصر او مصر المصر واحد الامصار يقال مصر الامصار تمصيرا وكما يقال ايضا في المدن مصر الامصار تمصيرا فلو قال والفرد ما قيدته بثقه او مصر او مصر لكان افضل ولهذا قال والفرد ما قيدته لأن هذا النوع الأول من الأنواع التي تندرج تحت الفرد المقيد أن, أن يقيد بثقة فردا مقيدا بثقة النوع الثاني فردا مقيدا بجمع بجمع شنو هو الجمع يعني أهل القبيلة واهل القرية واهل البلد واهل مصر هذه كلها يقال له المقيد بالجمع. المقيد بالجمع يعني اهل البلد والقبيله والقريه والمصر والمصر ثم لاحظوا قوله والفرد ما قيدته بثقه هذا القسم الاول اللي كيندرج تحت الفرد المقيد أو الفرد النسبي أو قصر أو جمع او قصر او جمع هذا القسم الثاني الجمع الجمع يعني المراد بالجمع شنو يقص بقولي أو جمعين نكرة يعني جماعة وهذا كيكون مقيد ببلد معين ببلد معين فسواء كان ما ذكر من القبيلة أو القرية أو البلد من البلدان أو المصر من الامصار المصر من الامصار مثلا إذا تفرد بالحديث أهل بلد معين وهذا معلوم وبالكثرة يمثل له من الحاكم إما في معرفة علوم الحديث وإما في كتابه المستدرك, المستدرك. يقول روات وثقات كلهم مدنيون وفي بعض الأحيان يقول روات وثقات كلهم مكيون، روات وثقات كلهم عراقيون، روات وثقات كلهم شاميون. إذن قيده بجمع، قيده بجمعين. يعني انفرد به أهل بلد معين، أو يقول هذا الحديث لم يرويه إلا أهل مكة، أو لم يرويه إلا أهل الشام، أو لم يرويه الا اهل المدينه وهكذا مثلا نعطيكم مثال ما رواه مسلم في صحيحه من حديث امنا عائشه رضي الله عنها مرفوعا انها قالت قالت رضي الله عنها والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على بني بيضاء في المسجد شكون هما ابني بيضاء سهل واخي هذا في صح مسلم يعني وله حكم الرافع قال الحاكم في معرفه علوم الحديث تفرد به أهل المدينة ورواته كلهم مدنيون ورواته كلهم مدنيون ومن قرأ منكم المستدرك يجد مثل هذا بكثير امثله كثيره من هذا النوع وكذا يجد هذا في هذا الكتاب الذي أشرنا إليه معرفة علوم الحديث رواته كلهم مدنيون رواتهم ثقات كلهم مدنيون أو مسلسل بالمدنيين أو مسلسل بالثقات المدنيين وهكذا الحاكم يقول بأن هذا الحديث تفرض به اهل المدينة وهذا يسمى الفرض بالجمع ورواته كلهم مدنيون، ثم يقول وقد روي بإسناد آخر عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن عبد الوحيد بن حمزة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وكلهم مدنيون لم يشركهم فيه أحد، لم يشركهم فيه أحد، فهذا فرض مقيد بالجمع. هذا فرد مقيد بالجن هذا حديث هذا المثال وقس على امثله أخرى يعني فليقسم الميقال أو مثله حديث أبي داود حديث أبي داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضره المنذر ابن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وما تيسر أمارنا لاحظوا أمارنا فهذا حكم الرفع قال الحاكين تفرد بذكر الأمر أمارنا تفرد بذكر الأمر فيه اهل البصره من اول الاسناد الى اخره ثم قال ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم قلنا انثره كثيره ويكفي من القلاده ما احاط بالعنق ومن قرأ كتاب قلنا معرفه علوم الحديث يجد العشرات من الامثله من هذا النوع وكذا في مستدركه وايضا لاحظوا هذا النوع من الحديث اللي هو فرض مقيد نسبي بماذا مقيد بالجمع مقيد بالجمع لان هذا القسم الثاني اللي كاين تحت الفرض المقيد ان الأول مقيد فردا مقي يكون فرضا مقيدا بالثقة يعني بروايته هي عن غيره مثلا قل لم يروي ثقه الا فلان وهذا هو الذي أشر إلى المصنف والفرد ما قيدته بثقة الثاني مقيد بالجمع وهذا هو الذي أشر إلى المصنف والفرد ما قيدته بجمع بجمع يعني هو لم يقل هكذا ولكن لابد من التم يعني مع البيت لابد من ماذا من ذكر موضع النص وموضع الشاهد إذا ذكرت موضع الشاهد واقتصرت عليه دليل على أنك فهمت كلام المصنف والفرد ما قيدته بثقة هذا القسم الأول أو, جمعين يعني أو قصر أو جمعين هذا القسم الثاني طيب ذكرنا حكم القسم الأول قلنا مثله مثل الفرد المطلق يعني إذا كان الراوي ثقة ضابطا الحديث صحيح وإذا كان خفف الضبط في الحديث حسن إذا كان غير ضابط في الحديث مردود وكذا قلنا في المقيد بالثقة ماذا نقول الآن في المقيد بالجم الجواب حكمه حكم الفرض المطلق والفرض المقيد بالثقة كما قلنا شنو الحكم يعني أن يكون صحيحا إن بلغ الراوي الضبط التام وأن يكون حسنا إن خف الضبط وأن يكون ضعيفا ان كان الراوي ضعيفا إذا فالحكم يكون تبعا لماذا تبعا لحال الراوي وتنبهوا لهذا جيدا الحكم دائما تبعا لحال الراوي فإذا كان الراوي ضابطا يعني تاما فالحديث صحيح وإذا كان خفيف الضبط فالحديث حسن إذا كان ضعيفا فالحديث ضعيف إذا ف في النظر في الحكم إلى حال الراوي هذا القسم الثاني القسم الثالث المقيد بقصره معنى بقصره هو في المصنف أو قصر أو قصر يعني أن يكون مقيدا بقصر على رواية أو على راو مخصوص على راوين مخصوص ولهذا قال أو قصر فيمكن أن تقول إذا قيل لك ماذا قال المصنف في القسم الثالث لهو القيد بقصر فتقول والفرد ماقيته بقصر بقصر تذكر موضع الشاهد لنعلم هل فهمت أم لا فإذا ذكرت مثلا نقول لك ما هو الكلام يعني دليل الدليل والبرهان على ما قلت من كلام المصنف فتقول والفرد ما قيدته بثقة أو قصرا أو جمع أو رواية دليل على أن لم تفهم فعندما يقول لك يعني الفرد المقيد بالثقة ما دليلك من كلام المصنف فتقول والفرد ما قيدته بثقة وعندما يقول لك بقصر ما دليلك من كلام المصنف فتقول والفرد ما قيدته بقصر ما دليلك على الجمع والفرد ما قيدته بجمع وهكذا يعني معنى ان ماشي بالضروري ان تذكر البيت كما هو يعني نظمن يعني تذكر منه موضع الشاهد فاذا فعلت هذا دليل على انك فهمت الان عندنا القسم الثالث هو القيد بالقصر معنى القيد بالقصر بقصره على راو مخصوص على راو مخصوص يعني اذا كان الحديث تفرض به راو مخصوص مثلا يرويه عن فلان عن فلان بان لم يرويه عن فلان الا فلان قيده اذا كان ان كان مرويا من وجوه عن غيره فنقول دون ان نعتبر فيه يعني ما اعتبرناش فيه المخالفه لما رواه الغير بل يكون المدار على ماذا المدار فيه على ماذا على فلان والمدار على التفرد على التفرد بحيث يروي ما لم يرويه غيره مطلقا سواء خالف غيره في الحكم أم لم يخالفه أم لم يخالفه بخلاف الشذ الشاذ, الشاذ قال العلماء يعتبر فيه المخالفة طبعا مع التفرد يعتبر فيه المخالفة مع التفرد كما تقدم فمثلا بينه وبين الشاذ على هذا يكون عموم عموما يكون بينه وبين الشاذ عموم وخصوص مطلق كيف يعني ينفرد الفرد في الصحيح والحسن او الحسن بحاله بحال الغريب يعني الغريب غير الضعيف طبعا لان الكثره في الغريب ان يكون ضعيف كما سبقان قلنا ويجتمع الفرد والشاذ فيما اذا كان هناك مخالفه او كان يعني لم يكن يعني ضابطا يعني او بعد الضبط او بعد الضبط والمثال وأنتم تعلمون تعلمون أن شأن المثال البيان والإيضاح دائما أقول لكم المثال لهذا النوع ما رواه الترمذي ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه والنسائي في سننه وابن ماجه في سنن إذن أصح رواة الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن لاحظ وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزوري عن انس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال اولم على صفيه بسويق وتمر اولم على صفيه رضي الله عنها بسويق وتمر ولم يروه عن بكر غير وائل ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة غير ابن عيينة وطبعا هذا هو في الكتب الستة وقد رواه محمد بن الصلت عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة بلا واسطة اذن فهذا هو الذي اشار اليه المصنف رحمه الله بقوله والفرد ما قيدته بثقه والفرد والفرد ما قيدته او قصر او جمع على روايه على رواية إذن فحكمه قلنا كحكم الأنواع السابقة الانواع السابقه أو نقول الحكم تابع لماذا تابع لحال الراوي تابع لحال الراوي مفهوم يعني حكمه أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا وأن يكون ضعيفا بحسب حال الراوي بحسب حال الراوي والفرد الفرد قلنا معروف هو لغة الويتر ثم قسمنا إلى قسمين الفرد المطلق والفرد المت... المقيد أو النسبي يعني إذا تفرد به أو بسنده راو قلنا له فرد وحكمه قلنا الصحة وطبعا قلنا إذا بلغ الراوي الضبط التام ولم يخالف غيره الأرجح منه والحسن انقرب المهم على حسب الراوي والقسم الثاني الفرد المقيد وإذا كان التفرد فيه بالنسبة لجهة مخصوصة وهو المشار إليه بقوله والفرد ما, ما يعني ما في قولنا والفرد ما وقع على ماذا عن الحديث أي الحديث الذي قيدته بثيقات يعني تفرد به ثقة عن غيره من الثقات كما ذكرنا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة ولم يروي ثقة الا ضمنه ولماذا قيدناه؟, قيدناه هنا قيدناه بالثقه قيدنا هذه الثقه لروايه عبد الله بن الهيعه بن الهيعه وطبعا بن الهيعه اختلف فيه المحدثون وقد ضعفه الجمهور قالوا بانه ضعيف وبعضهم قال بانه مدلس ولكن هو تدليس معلوم عليه لكن هل التدليس يعني يكون دائما فيه ام التدليس على اشخاص معينين او حديثه يقبل لا يقبل مطلقا ام يقبل على اشخاص معينين قالوا العبادله كما هو معلوم ولذلك اما احمد شاكر فوثقه مطلقا وصحح حديثه وبعضهم حسنه وبعضهم قال هو إمام الائمه ولكن لا يقبل حديثه إذا صرح بماذا؟ إذا صرح بالعنعان أو بصيغة التمرض أما إذا صرح بالتحديث أو السماع أو بصيغة تدل على السماع فيقبل حديثه ثم اختلفوا فيه اختلفوا فيه فمن العلماء من قال بأنه كان ثقة ولكن لما احترقت كتبه يعني وقع له خلل في عقله ونسيا ونسيا فلذلك لا يقبل حديثه مطلقا على الاطلاق. فمن روى عنه بعد هذا الخلل الذي وقع أو بعد حق كتبه من روى عنه يعني بعد حق كتبه حديثهم لا يقبل عنه ومن روى عنه قبل حق كتبه وهذا معلوم أنهم العبادلة وزاد الشيخ الألباني بعضهم مشيخ العبادله فقط وهما أكثر من عشر ذكرتهم في بعض المواضع وسنذكرهم إن شاء الله في الدورة الثالثة إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله والفرد ما قيته بثقة أو, جمع أو قصر على رواية أو جمع أو قصر على رواية ونقف هنا إن شاء الله على قول المصنف وما بعلة غموض أو خفاء معلل عند عندهم قد عرف طيب عندنا وننسئ لك العاده ما هو الحديث الفرض لغة واصطلاحا مثل بمثال عام للفرض ثم الى كم ينقسم الحديث الفرض الى ينقسم عرف كل قسم ومثل لكل قسم وما حكمه حكم حديث الفرد يعني بأنواعه بأنواعه يعني سواء كان المقيد أو المطلق والمقيد أو النسبي بأنواعه الثلاثة شنو حكمه يعني وهل هو يعني ضعيف مطلقا أم على حسب حال الراوي إذا كان ثقة ضابطا فيكون صحيحان وان خفض الضد فيكون ضعيفا وان كان ضعيفا الراوي ضعيفا فيكون الحديث ضعيفا وربما يكون متروكا أو يكون موضوعا او يكون موضوعا هذا يقال له ماذا يقال له الفرد يقال له الفرد والفرد ما قيدته بثقتين او جمع أو قل أو قصر على روايه أو, أو قصر على رواية فالمصنف ذكر الامثله الثلاثة للفرض المقيد أو الفرض النسبي أو الفرض النسبي الله تعالى أعلم ونقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث على قوله المصنف رحمه الله وما بعلة غموض أو غموض وما بعلة غموض أو خافها وما بعلة غموض أو خافها طيب هناك بعض الأحكام تتعلق بالفرد بالفرد يعني طبعا أنتم تعلمون الآن يعني ماذا يقصد المصنف بقوله والفرد ما قيته وبثقةين أو قصرين أو أو جمع أو قصرين على روايتين العلماء يقولون ليس في إفراد الفرد المقيد بنسبة إلاجها خاصة ما يقتضي الحكم بضعفها من حيث كونها افرادا لكن إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة كقولهم لم يروه ثقة, ثقة إلا فلان فحكمه كما قلنا قريب من حكم الفرد المطلق لماذا؟ لأن رواية غير الثقة كلا رواية رواية غير الثقة كلا رواية فينظر فيه هل بلغ رطبة من يعتبر بحديثه ام لا وفي المنفرد بالحديث هل بلغ رطبة من يحتج بتفرضه ام لا كما قال الزقان فالحكم بالتفرد فالحكم يكون متى يكون بعد تتبع طرق الحديث يعني الذي يظن أنه فرد وننظر هل شارك راويه آخر أم لا فإن وجد يعني بعد كونه فردا أن راوي آخر ممن يصلح أن يكون أو أن يخرج حديثه للاعتبار وللاستشهاد به وافقه فننظر فإذا كان التوافق باللفظ فماذا يسمى هذا يسمى متابعا وإن كان بالمعنى فماذا يسمى هذا يسمى شاهدا يسمى شاهدا وهذا معلوم أن للشاهد مثلا هذا كاسية إن شاء الله مثال للشاهد وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو بمعنى فإنه يتحقق في آن ذاك التفرد المطلق التفرد المطلق وطبعا ماشي كل ما معرفة الطرق التي يحصل أو تحصل بها المتابعات والشواهد وتنتفي بها الفرضية يعني الكتب المصنظة في الأطراف هذا هو أماكينه ومواضعه وقد مثل ابن حبان لكيفية الاعتبار بأن يروي أحمد أن ان يروي أحمد بن سلامه حديثا لم يتابع عليه لم يتابع عليه عن ايوب لم يتابع عليه عن أيوب، عن ابن سيرين عن ابي هريره مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام فينظر هذا الحديث هل هالرواه, هالرواه ثقه غيره يعني هالرواه ثقه عن ايوب عن ابن سيرين فاذا وجدنا علم أن للحديث أصلا علم بي أن للحديث أصلا نرجع إليه وإن لم يوجد ذلك فمثلا ثقة لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي ريرا وإلا فصحابي غير أبي ريرا رواه عن النبي فإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله في الدورة الثالثة وسيأتي الحديث في مسألة المتابع ومسألة الشواهد, الشواهد. يعني متى يكون تابعا ومتى يكون شاهدا إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله والفرد ما قيدته بثقات أو جمع أو قصر على رواية الله تعالى أعلم